واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمونا سِحْرٌ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا ما نحن فتنة فلا تسخر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به حَدِيثٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئَ أَمَاشَرُوا بِجِنٍّ أَنْ قُتِلُوا لَنْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ ولو أَنَّهُمْ آمَنُوا واتقوا من عِنْدِ اللَّهِ خير لَوْ كَانُوا ம அத்த கௌலமசூபும்மிதில்லயி ஹயக்கனூயமுகல்லதீன راعنا وَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا ضُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُولَدَ لَهُمْ مَسِيحٌ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ